بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا قلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتري فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل رسل واولى لهم وسعيره ان الابراء يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها يُطِيرَا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا قمريرا او قاموا وهو شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وسوره وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا متكئين فيها على ال وذانية عليهم ظلالها وذلت خطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويشقون فيهم كأسا كانوا ويطوب عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإذ تبرق وحلوا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 مَن أَوْقَفُ صُورًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ